وأستغفر الله إن الله كان غفور رحيم ولا تدار للعذاب الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضون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 وَيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَدُلُّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فقد احتمل بهتانا وعثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنفسهم أن كتابا والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما